يبقى ده راحت تاتامشن او تاتوكي خلاص يعني في كيف الحالتين برضو انا مش مثليش اجر ي و تاتامشن لانه يكون الحاجه دي كان فيها تاتامشن ل اللي ك د جيت م ا ل ت ا ت ا م ش ن دي راحت و ا ل ا ن ص مش بترجع فين يبقى دي اسمها عادها مستفيد لقد يكون لدينا م ق ا ع د ه ومساعده ومساعده ومساعده ومساعده و م ا ع د ه ومساعده ومساعده ل ا ت هذه الاصابات دي ي تجدون افضل ح وجيه لهم بقريتة سامه ر م ي ن اجره و نتيجه التعرض لحظات <تصفيق> لكن بقيت كل الجندي تاريخي خلاص اذا هي عباره عن الترشد ل ا ن ل ت د ي ع يلا يمكنك تدريس فبتالي حاجه هي اي طرق تنقذت القطر ا ل اي انواع ا ل ا ب ر ي ج ي ن في عندنا نعين من الابريجيون اول نوع فيهم حياتي اسمها ترشد ابريجي او بيسموها سلايز ديكو الابريجر س ل ا ي ر ي ج هندخل فيها ا ه ا ب م ع ا ل و ز ا ل م ط ل و ب ة على اصعب على سلايز الابريجر اول حاجه بيقول ايه يا فولز في الحافه تاني حاجه اللى انت بتيجوا في ع الفولز في ا ل س ح ة وعني لماذا إن يجب أنا ل د ان يكون هناك افراد من الضغط على ا ل ا س ف ه طب ي مافي ا ل ا كليكه ت ه م ن و ايه هقولك ان زي كليكه القرطن واديك ل امثله توضح ا ي س ل ا م البخاري عندك مثلا حاجه اسمها ا ل تينجرلين ا هي, هي دلوقتي دلوقتي دلوقتي أعمل دي الضواط ابريشي تانية ل ه ا الجلد واضعت أنا عملت نوعها إيه؟ أنا عملت على تينجرلين جرنز على ابريشي ل ل ج د فده اسمها تراشر ن نيجي نبطه عندك منزل لما ضواطه في、دلوقتي. هلاقي دي عندك سميلون الابريجي السميلون الابريجي يعني م ع ن ى ه ي ل ي ابرين ب ح ب ت ب د ى وعرضت ل ت ي ن غ ر ي ن ولفينغرين س م ي ن ي ن مقصود يعني حوالفينغرين مقصود ك ذ ب ساقط منها بابريجي السويل او مدداره يبقى لدى مانعي فيها تركت ل ى ا و ل ه يجي نعم لفينغرين ابرين ت ع لكن ي بلد ه م ل تعالي س لو اتقدار عن بلانت لقيت ن مثلا عبعد كانت ت رسم او ت ا غرفه حيوانات ب ب ل ا وعرضت هيجة من يومن هتلاقي سوى كره للروض لان المنزل قوي وممزل العمل ف ب ك ا ل معروف يعيدوا بالسنان والامانه لك خلاص يبقى سنين م ت ع هوا سنين ده فتلاقي سعر ا ل ر و م ه او افريقيا خلاص يبقى انا عندي برضو كانوا مردود فبنتي عشان انا البار مقارب وزيغا بارد مهم انا اسمه افريقيا هيا جميل العدد دا لو بتلاحظه بيبقى عليه رسمه معينه, معين. رسمة معينة. لو عرضها بقى ده ي هتلاقي بارز ل ل ي ت تجيبنا هذا البيانة الابريجن على رب الفتر الرسمة و ج ل الابريجن ه ر ولن تتحمل التجربه الاعراب ولن تتحمل الاعراب ولن تتحمل الاعراب ولن تتحمل الاعراب ا لو جبت على هاي أنا سنة سنة سنة في على هي جبت حجم مهزوم على هيئه الضفيره او اتخاذ قبيله ا ً مقاله عم تلف سند ة يمين او سند الحظ بني ج ادم ل الحظة ح في ي ه ع سند ل على اروحه بيه س ر مار عبارة الانجيسر ر ا عن ي د الابريجمس اللي موجوده بنا كميه منها بتاخد من نفس الشكل بتاعه د جدلة الاستاد ده بتاعت الحركه ا ذ ا لماذا لماذا ل م لماذا ل م ا ذ م ا ذ ا م ا ذ ا ل ا ذ ا م ا ذ ا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ل م ا ا ل ا ذ ا ل م ا ا ل م ا لماذا لماذا لماذا لماذا ا ذ ا لماذا لماذا ف م ا ذ ا ل ا ذ ا لماذا لماذا لماذا ل م ا لماذا لماذا ل م ا ذ ل م ا ذ و د ة ا ذ ا ل ا لماذا ل م ا ذ ل م لماذا لماذا لماذا لماذا ل م ا ل م ا ذ لماذا ل ل م ا ل م ا ذ 私はこのように言うときに、私はこのように言うときに、私はこのように言うときに、私はこうに言うときに、私はこのように言うとき ولكن ه ذ ل م ك ا ن يحتوي على المكان ا ل ي ي ح ل المكان الذي ي ح و ي على المكان الذي يحتوي على ا ل م ن ا ل ي ي و ا ل ل ي ت و ي على ا ا ن الذي ي ح ت ي المكان الذي ي ح ت ي على المكان الذي ت و ي ع ا ل م ا ن ل ت و ن ا ل و ع ا ل ن الذي يحتوي ل ك ا ن ل ت و ر ا م ك ن الذي المكان ا ل ي يحتوي ع ل ا ن ا ي ي ح ا ل م ك ن ي ع ا م ك وما ا ا ل النيجيس ن نوقيتك ي ر ر اللي هي في خلاص. من لو الانفير الساني كانت دي ل م قهاري ا ك النبي ي ترمب ا ل به الى بسر من الابدين ر ي ع ي ع من السلاث ر اثنين سيئه لأني مليء بالمقصود ماركتي انا سلم على سبيل ط ب ل و لانني اشترى بالتغير ك ي اقصد م ل ا ي ه اغنيتي انا سلمتي انا سلمتي انا سلمتي انا سلمتي انا سلمتي انا سلمتي انا سلمتي انا ل م د ي انا ل م انا س ل م ت انا س ل م ت ن انا سلمتي انا سلمتي انا سلمتي ا ص ا ل م ت ي انا سلمتي انا س ل ي انا سلمتي انا سلمتي انا س ل م ي انا سلمتي انا س م ت ي انا س ل م ي انا ل م ت ي انا سلمتي انا ل ى ت ولكن الحد الذي ل ينزل ب د ا ن ه في حد المتعلق ا بالحد ل كذين النبات ل هل ي المال ي ا ذ ي كانت المسؤوليه ا مثلا اعمدين ه أ او ي ث ل ا اعمد ا ه ي ومثلا ا م د ا و ا ف ه ف ر ص ب ر يا ل ع ي د عن رياضه امي ويوم ا ل ي ن م ويعرف ان كذا لانفه ا ل م ن ز ي كاين السن ة مثلا ً ذا رايت شوف نورت ام بهيسترهام م ك ت و ح ه مش ل ا ل أ ادم كلي ه ي ت ر ه ا ك ب ه ي س ت ه ا よくると、はこのるのように見ると、私 e ちはたちはこはこのように i ると、私たちはこ e ように見るのように見るたちはこのよう e 見ると、私たちは e のようにはこのように見にはこのように見ると、私たちはこのようるたちに見のようにのように見るたちに ف ع ذ ا عاشت فقط انه اصبحت مسجدا ل ا ن ا ص ب ح س ج د ا لانه اصبحت مسجدا لانه اصبحت م س ج د لانه ا ص ب ح س ج د ا لانه اصبحت مسجدا لانه اصبحت مسجدا لانه اصبحت مسجدا لانه اصبحت م س ا لانه اصبحت مسجدا ل ا ن اصبحت م س ا لانه ا و ب ح ت مسجدا لانه اصبحت مسجدا لانه اصبحت مسجدا لانه اصبحت م ا لانه ا ب ح ت م س ج ا ل ا ن اصبحت م س د ا لانه اصبحت م و ل ك ي ان ي ك ا المكان ا ل ي يجب ان ي ك و ل م ك ن الذي ي ج ي ت و ن هذا ا ل ي ج ب ان ي ن ا ل ا ن ل ب ان ي هذا ا ل م ل ان ي ك و ا م ن الذي يجب ي و ه ا ل م ك ن ا ل ي ي ب ا ي و ن ه ا ل م ا ن الذي ب ان ي ك و ا ل م ك ا ل ي ي ان ب ان يجب ان يجب ان ي ج ان يجب ان يجب ن يجب يجب ا ان ي ج ي ب ي ب ا ج ي ب ان يجب ي ي ج ا ي ان ي ان يجب ج ب ان ان يجب ب ي ج ي ج ج ب يجب ي ج ن ان ب ا ي ج ي ج Mm-hmm. <laughs> n o the branch of the school is, is leading to the, the l a w e r The g o v e r n m e r t is going to be the same.、So、the government is going to be the l a m e The g o v e r n e n t is going to be the same. The government is going to be the same. t h o v e r n m e n t is going to be the same. t h o v e r m e n t is going to be the same. t h o v e r n m e is g o i e the s ل أ و ج ا ل و ا لي انك ب ا تتعامل ا ع ه م ويضرعون و ي ض ر ع ط ن على ا طبعا ع الترابيز ي حول ل ا د ما ث ل ل يجري ع حتى يضرعون ا ل ت د ا ب ي ز بينهم ويضرعون إلا ا بحث و ي ض ا ع ا ل س و ن ا و ل ك ي ج ان يكون ا ل م ا ل ذ ج ب ك و هذا ا ل ا ل ذ ي يجب ا ي ن ه ل م ك ا ن س ل ذ ي ي ان ي ن ه ا المكان الذي يجب ان يكون ه ذ م ي ب ان ي ك ل م ا ن الذي ي و ا ل م ك ا ن الذي ي ان ي o و ن هذا ا ل l ك ا ن الذي يجب ي ن هذا ا ل ا ن ا ل ج ب ان ي ك ل م أ لما تكون اللترين الجندي خمسه كتيرين ومكسره انت اللترين الجندي خمسه وخمسه وخمسه وخمسه ولو ا ت ح ة هما د و ن المقامين اللي قلت ليهم ك ل ي ا ت في ا ل خ ط و خلاص يبقى من الاله دي تبقى مش ضغطاء فيا ترى لا تريدوا حندي ولا خطوه أ ن ا ماعرفتش و ي مهمه ممكن انا اعرف لا تريدوا ولا قاتمنيين انا ف ا ل س ك ت و ر كده بدها عرف لكن المهمه ليه تزميد ك ل ي ا لو هي قلب ناحيه اثناء مثلا لا ضلمات اولى انا عرفتكم ق ر ا ل ي ن الاثناء Merci. وفي <تصفيق> الحقيقه <تصفيق> ان شاء الله تبارك الله في القناه El DIN de la Barbara Bárbara, el DIN de la ARDI, el DIN de la Cruz, el DIN de la Muerte. ولكن يكون ا ا ل ش ي ي ان يكون هذا ي ء ي ن ي ن هذا ل ش ي ب ا و ن هذا ا ل ش ان ن هذا الشيء يجب ا ك و هذا الشيء يجب ان يكون هذا ل ش ي ء ي ج ان ك و ن ا الشيء ن ي ك و ا الشيء ي ان يكون ه ذ ي ء يجب ان ي و ن هذا ا ل ش ي ان يكون هذا الشيء يجب ان يكون هذا الشيء يجب ان هذا ا ل ش ي يجب ان ي ك و ا الشيء يجب ان ي ج ان يكون هذا الشيء يجب ان يجب ن ك و ن ه ل ش ي ء يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان ا ل ج ب ان انجب انجب ن ج ب ا انجب ن ج انجب انجب انجب ا ج ب انجب انجب انجب ا ن ج ل ت アピーに ولكن لو انك تنفع دخول عمري بشكل ايديه فتعرف انك تنفع دخول عمري بشكل ايديه ي ب ا ى في الحاله دي ا لو فوق تفريغ الاله هيحصل زي بالتنينين ودريفليكس كارديع اللي غرفته الجنس ليه ل أ ن ده ناس ايه ب ا ع ن فالعضلات عطاها ما خلاصه الرسلت طوال من القلب والقلب وش فوائد مفيش بروك تراثر عشان يطلع يعمل ا ك ث ر مدريش للاسف خلاص فممكن ملاقيش من بره جوده خالص ل أ ن هنصلي اكسر مدريش ل أ ن ا ل أ ح ت كان براج برده او ك ي ر ث ه فمفيش ب ر ا ك تراثر عم يحصل فيه اكسر مدريش ومع ذلك سبب الوضع ث هي الكون بيشتر في البيت I'm going to put my hand on the table. I'm going to put my hand on the table.